رجس من عمل الشيطان فجتنبوه فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يطيع بينكم العداوة. أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهونون؟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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم فَجَزَاءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَكَ وَيُخْرِجُونَكَ مِنْ دِيَارِكَ إِنْ أَخْرَجُوكَ مِنْ دِيَارِكَ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا يُخْرِجُونَكَ إِلَّا أَن يُغْفِرَ لَكَ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صيام اللي ذوق وبل أمره عاف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقُلَائِد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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبركم ثم أصبحوا فيها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا وَلَا ولا حام ولاكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفْوَصَكُمْ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 إن أتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنه مستحق إثمًا فأخران فآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله.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 أَوْ يَخَافُوا ان تَرَدَّ ايمانٌ بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَىٰكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى الْحَوَارِينِ أَن آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطم قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَن خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمُّ يَالَهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم.